أعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا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 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فَإِنِّي قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فَٱلَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ لِي وَيُؤْمِنُونَ بِي لعلهم يَرْشُدُونَ الله Miyallahni man hamida. Allah, velkaa, velkaa, velkaa,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 كفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس علهم يتقون.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 Allah akbar Allahu akbar Allah